تستطيع من خلال احنا الان نطلق عليها رسالة حب نطلق عليها رسالة أمن نطلق عليها رسالة سلام أنت تبدأ دائما معه بالقول يعني من تعبد أو ما هو دينك أقول له أنا والله ديني الإسلام الإسلام يوم بالإله الواحد أنت تؤمن بالإله الواحد في غالبيته يقول لك أنا أعتقد بهذه العقيدة ولكن بعد ذلك تبدأ تحاوره فيلاحظ أن والله هذا دين جميل جدا هذا الدين الذي يعترف بالإله الواحد هذا الدين الذي يعترف بالأنبياء هذا الدين الذي يعترف بكل الكتب السماوية هو دين يجب أن نتبعه